قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله ما لي أنا غيرك أحد؟ أدعو والدرجات قلبي على بابك يدعوك يا الله. ما لي غيرك قلبي. المبتعد ذاق الألم والقاء يطلبك يا رب المدد الله يا الله قلبي أنا كل ما بتعاد ذاق الألم والقاء يطلبك يا رب المدد الله يا الله قلبي على بابك سجاد ادعوك يا الله ما لي ما لي غيرك احد ادعو و ترجع قلبي على بابك سجاد ادعوك يا الله ما لي ما لي غيرك احد دو بقدر الجا ربي احبك للابد لولاك قلبي توما عليك المعتمد في كل ما القى ربي احبك للابد لولاك قلبي تاه دوما عليك المعتمد في كل ما ألقاه دمعي على خدي وراد يا خالقي رحمات أنت المعين أنت السناد أنا من أنا وراد يا خالقي رحماك أنت المعين أنت السناد أنا من أنا لولاك قلبي على بابك سجاد أدعوك يا الله ما لي ما لي غيرك أحد أدعوه وترجى ادعو والدرجا ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود